وَصَمَّ وَاسْتَكْبَرَ اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا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 ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا قَالَ مُوسَى رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُم مَّالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَنَكَرُوا مَكْرًَا كُببارَ وَقَاوا لَا تَذَوْ آالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَوَّْ وَذَّوْ وَلَا سْوعوُ وَلَا يَغُوثَ يَعُ قَ وَنَ الص وَقَدَا بَلُّ كَثِ وَلَا تَزِذِ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَلَلَ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 إنك إن تذر يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات